قوله رحمك الله دعاء بالرحمة وهذا كما بياننا كما سبق أن المداد الطلق في الإرسال والإشعار بحرف المصنف على هباية المدعوين وعلى أن تتنذل عليهم صحمة الله أحنا أقول والله ماك الله ان الحنيفيه مله مله ابراهيم من الفلس والحجر لغه كما جاء في العرب قد يومين انحنى المند و في ذلك الخلق واليوم الايام اللي يعوجاز في الريح ده يعوجاز في الريح وهو ان أه... تقبل اقبل إبهى مجل إبهى مجل الليل عليك أخرى أن تقبل احدى إبهى مجل الليل عليك أخرى و هو لدينا عبدالبر في التنمية الحنيف في كلام العرب هو المستقيم الثابت المستقيم الثابت و معنى الحنيف اختلافا هو النائل من الشرك قفضا إلى التوحيد هو النائل من الشرك قفضا إلى التوحيد وقيل هو الذي مال عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام هو الذي مال وابتعد عن الأديان الباطلة إلى دين الإتلام ولذلك قيل إن إبراهيم حنف إلى دين الإتلام وقد جاء في كتاب الله الأمر باتباع ملمة إبراهيم الحنيفية في حوالي ثلاثة مواضع من هذه المواضع ما جاء في سورة آل عمران هو المواضع الأول في سورة آل عمران في قوله تعالى وقالوا كون مودا أو نصارا تهتدوا قل بل مِلَّةَ إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين آه. يعني لن نتبع مِلَّةَ اليهود ولا مِلَّةَ النصارى أو لم يأمر الله باتباع مِلَّةِ اليهود أو مِلَّةِ النصارى بل أمر باتباع حنيفية اه ملة إبراهيم قل بل ملة إبراهيم حنيشا وما كان من المسركين نعم والموضع الثاني نعم في قوله تعالى قل صدق الله فاتبع ملة إبراهيم حنيشا وما كان من المسركين نعم والموضع الثالث في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومخصن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا ويجب أن يشتمل على الأمر باتباع ملة إبراهيم والثناء على من اتبع هذه الملة فالعبادة كما جاء في حدها هي كل ما أمر الله به أو أثنى على فاعله إذا أثنى الله على شيء فهو يقتضي الأمر الأمر به يعني يدخل في حد العبادة فهنا في بعض الآيات أمر أمرا صريحا باتباع ملة إبراهيم وفي موادع أخرى أثنى على من يتبع ملة إبراهيم نحو هذا الموضوع وأيضا جاء الأمر باتباع ملة في إبراهيم في سورة النحل فما أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فما وما كان من المشركين ومن المواضيع التي أثنى الله فيها على من يتبع ملة إبراهيم في سورة آل عمران في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشكين فبرأ الله إبراهيم عليه السلام من اليهودية ومن المصرانيا وأثنى عليه بأنه كان حنيفا مسلما وقال سبحانه إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِفَةً لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكْنُوا مِنَ الْمُشْكِينَ أيضاً من ذات أفتناء على إبراهيم عليه السلام وعلى من ذاته وقد أبان إبراهيم عليه السلام عن, عن احتباعه للحنيفية كما في قوله تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السنوات والأرض خنيفا خنيفا وما أنا من المشركين فهذا علي, على لسان إبراهيم عليه السلام أنه أعلن أنه خنيف أي مائل من الشرك إلى نور أي تركى عبادة الأوثان التي كان يعبدها أبوه وقومه و... و... و... وتوجه يوجه إلى الذي فطر السماوات والأرض وأسمى سبحانه أيضا على الحنيف في قوله تعالى قل إنني هدام ربي إلى فراق المستقيم من دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المسرقين فكل هذه الآيات تدل على أن الحنيفية هي دين الإسلام الذي أمر الله باتباعه ولقد ثبت الحديث الذي <تصفيق> حسنه العلامة الألبانية في مجموع طرقه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما بعثت بالحنيفية السمسة هم <تصفيق> ولذلك انكر سبحانه على من حرف عن مله ابراهيم ورفض عنه فقال سبحانه كما في سوره البقره ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد استطيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الفائزين فالذي نعم الذي يرغب أو يحيط عن ميد قد سفه نفسه نعم وردي أن يكون أضل من الأنعام الذي يرغب عن التوحيد ويرضى بعبادة الأوسان <تصفيق> وكما جاء أيضًا في الحديث عياد بن حمار المجاشعي نعم ربنا الله عنه الذي أخرج هو الإمام المسلم في صحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجدى لكم الشياطين عنهم فهنا معنى حنفاء كما قال النووي في شرحيه على مسلم قيل أن معناها أنهم خلقهم مسلمين أي حنفاء أي مسلمين وقيل أي طاهرين من المعاصر وقيل أي مستقيمين قابلين للهداد والذي يظهر أن هذا الحديث نعم يفسر بحديث أبو هريرا الآفة الصحيحين في قوله صلى الله عليه وعليه آل وعليه وعليه كل مولود يولد على فترة فهذا يعني الله خاله فطر العباد على توشيده وإقرار به كما توقيته عشاء الله ولقد بير مقابل معنى هنا بقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له إبيه ولا اختلاف المعنى فكل هذه المعاني تدور حول معنى وإخلاص العبادة لله ونجد الشرك بكل ثوره وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له وقد جاء الأمر لجميع الناس لأول أمر في سورة البقرة في قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم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 <تصفيق> أي الله خلق الخلق بعبادته وحده يعني لم يخلق الخلق من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى قديم الموضوع اني خلقت الخلق لاجل وهذا كذب بل ان الله خلق الخلق لعبادته قد <تصفيق> دليل قوله وتعال وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون قال ابو محمد ومعنى يعبدون اي يخدموني وذا ثبت عندي ان ان الطرف كما هو كما قال الامام النباه رحمه الله تعالى في شرحه في تعريف الحنيف هو الذي أقبل على الله وأعرض عن ما سواه وهي أيضا من تعريفات الحنيف لا تدور على معنى واحد كما بيان وقال إمام إذن ذاك في قوله تعالى وَمَا خَلَقْتِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَى إِلَّا لِيَعْبُدُونَ <تصفيق> يا نوحدوني في العباده ويخصون بهم والله انا افتكر بالعباده بنعبد بالعباده دي من اطراف الله بها لا تجوز لغيرهم لا تجوز العباده لغير الله ويخصون بها بسالة اوامر وطر النواب الى غير ذلك الله في التوحيد ان اعظم الاوامر التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله التوحيد ورأس هذا الدين هو مسألة المسائل وأعظم المهمات وفي هذا رب على كل طوائف أهل البدع الذين حرّثوا في هذا الأصل فالإمامية الراقبة جعلوا أصل الأصول وراء الدين الإمامية وكما قال أحد أذناء الراقبة في هذا الزمان والموجودة فان ان مساله المسائل واعظم المعضلات انها هي امام قول الرافه الرافضه لماليه هم من الاشاعره وهل جعلوا اعظم اوائل بل جعل الأول الأوامر التي نكلف بها العظل النظر النظر في, في الآيات الكونية والعقلية مؤمنا عيبا في الثلاثين أهل السنة والجماعة أفحاب الحديث والأثر أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد لجواب كل الأوامر أعظم أعظم الأوامر ولذلك كان هذا وأول أمر امر الله أن يكون كتابا على حسب في سورة البقرة وكذلك أركب أو أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معاذا لما بعثاه إلى اليمن ثمث حديث ابن عباس في الصحيحين فاليد الأول أول ما تدعوه منه أن يحذب الله هذا أول الأوامر وأعظم الأوامر ولنسى أول الأوامر الحاكمية الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث ليأمر الناس بالحاكمية كما يقول الخوات المطاعة الحاكمية هي أقص خطائف التوفيق بل هي محور الصراع بين الرسل وأقوامه هكذا قال أو دنبل خول هذا المعنى السيد قصر رأس التوارج هذا العصر وزر على مجراه من طار على سبيله من أذنائه من الأجعياء الثلاثية نحن هذا الشتاء مدرسة الأسكندرية المصرية المتجار أطرار خياسة في الغرهام والحضور الإثماني المقدم وإلى آخر هذه السلسلة المنكوسة من أدعاء الثلاثية وهم على نهج الخوارج <تصفيق> I don't know. وأعظم ما أمر الله أن يجي أفتوه الله بالعذاب وأعظم ما نهى عنه الشرك ودعوة غيره معه <تصفيق> يعني إن أعظم الملاي على الإفلاق الشرك بكل التوريس والشرك الأكبر والشرك الأفضل نعم ولذلك ثبت أو يدل الدليل على هذا من السنة حديث بن سعود رضي الله عنه الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سئم أي الذنب أعظم يا رب الله أي الذنب أعظم يعني أعظم الذنوب فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله نبداً وهو خلقه أن تجعل الله نبداً في العبادة أن تشرك بالله في العبادة وأعظم منها عنه الشرك هو دعوته غيره معه والدليل قوله تعالى وعبد الله ولا تشرك به شيء و... وقد فصل المصنف هنا العجابة بالإدعاء وهذا وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث النبي بشير <تصفيق> الدعاء هو العبادة وقرأ قوله تعالى وقال راتكم دعوني أستجد لكم إلا الذين يستجدون عن عبادة تيدخلون بهالنم داخرين فجعل الدعاء هو العبادة <تصفيق> لذلك أعظم سوء الشر دعاء غير والدعاء على نوعين دعاء مسألة ودعاء ثلاث <تصفيق> <تصفيق> اي دولكم سوف يبدا من هنا الأيام الأصول الثلاثة التي تعانونا بها رسالتها والبعض الآن لن اعتبر أن الرسالة هذه نقصها إلى رسالتين أن الرسالة الثانية تفجأ من هنا أو اعتبر أن هناك رسالتين عنوان الأصول الثلاثة اعتبر الشقة الأولى جنهاينا منه الآن ويمثل رساله المستقله وان الشق الثاني هذا الذي سوف نبدا فيه الان يمثل رساله اخرى لو لدي عينه ان الر التي بنى عليها المفكر رسالته قد أخذها من من الاحاديث التي بينت الاسئله الذي يسأل عنها العقب في قبره من ربك وما يبينك وما تقول هذا الرجل الذي هو يفاتيكم فمن تعلم هذه الأسول الثلاثة وعرفت حقيقة معناها وآمن بها على الوجه الصحيح فحريع بهذا أن يثبت عند السؤال في القبر يثبت الله لدينا آمر بالقول السابسي في الحياة الدنيا وفي الآثرة و كما بيانها فيما قبل إن المعرفة يعني الإيمان يقصد بمعرفة العبد الربي أي أن يؤمن بربي الإيمان الشرعي الذي يعني اعتقاد القلب وتضيق أو اقرار اللسان وعمل الجواب وهو وقد اتفق أهل سنة أنه أول واجب على العبد أن يعرفه أن يتعلمه الشهادة وليس اول واجب النظر ولذلك قال المتكلمون ان ان الرب هي معرفه تسبية نظرية أي إن العبد عليه أن ينظر في آيات الكون حتى يكتسب العلم بأن الله هو الصالق الرابق المدبر لهذا كنت ولكن أهل السنة قالوا إن معرفة الرب هي معرفة ضرورية قطرية فطر الله العباد كما أثرنا لها في الأحاديث على معرفته وتوحيده ولكن كما باجنا الشيخ ابن تينية <تصفيق> إن هذه الفطرة الضرورية قد لعتليها الغبش والخلل كما جاء في الحديث أبواه الهوذانه والمحترانه والمجسانه تعالى من اعترق فطرتهم الشركيات والأهواء أن ينظر في آيات الله الشرعية وفي آياته بكونية حتى يعود إلى فترته وحتى يقر بالتوحيد وبالرسالة وهذا أيضا من الضق حديث عياض الصابر إني خلقت عبادة خنفاء فاجتالتهم الشياطين عن ان الله خلق الايجاد على فطره على فطره التوحيد على الاقرار بربوبيه الله اقر شيء وفي ذلك دليل لك دليل لك ما اقول اقر ربك الله ان الذي رباني هو الله تنيا عن اي دين غيره وهو معبود ليس فالدجير قادره تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من هو, هو الله عالم وعلى ورقه من الله تعالى نعم, نعم. الرب هو أختلي والمال والمرد والمنن والمدد هذه كلها معاني للرب كما جاء هذا فكما جاء هذا في كتب اللغة وكذلك في كتب na mô. Kto mô koná, na Allah, الرب هو القلط على المالك والسيد والمعبود ولا تستني وكلها الا في الله, الله المخلوق قد يكون ربا بمعنى سيدا كما قال في الطير يوسف فلما الفيا فلما هذا دجال لما ألفية سيدها نبالذاج فأطلق على, على, على العديد الزوج نعم وألفية نعم وألفية سيدها نبالذاج فأطلق السيد على الزوج على العديد زوج هذه المرأة التي رابت أن تفكين يوسف عليه السلسة. فالسيد أطلق عليه على, على العديد أحياني على الزوج ويتطق على على راعي البيت ويطلق على الحاتم والسيد فالمخلوق قد يكون رباً بمعنى سيدة أو بمعنى مالك فالعيب المالك يطلق على المخلوق ولكن لا تجتمع مع المعبود يعني يستحيل أن يجتنى في حق المخلوق أنه مالك وسيد ومعبوث بل قد يكون مالكاً قد يكون سيداً لكن يستحيل أن يكون معبودا مع كونه سيداً ومعبوثاً فالثلاثة لا تجتنى بحق إلا في المالك نعم قد يعبد هذا المخلوق ولكنه يعبد في الباطل يعبد بحق فلا يكونوا معبوداً بحقٍ لا اللي... يفضل الله عز وجل فلا يكونوا معبوداً بحق إلا الله فمعاني الربوضية تدور <تضوروا> على المل أو على المل والتفريق والتدير <تصفيق> والرزق والإحياء والإماثة هذه كلها تسمى بمفردات الرجوبية قد ذكر أعضاها موسى عليه السلام كما تقوله تعالى لما تقال فرعون فمن ربكم يا موسى قال قال موسى عليه السلام ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدف قال تاريخي هنا لرب ربي الله الذي رباني ورب كل جميع العالمين بني نعمتي نعم فكما ذكرنا ان منعاه الرب المربى في كل فرصه ذكر احدى من علوي التربيه هو المربى والرب يربي عباده بنعامل الدينية الشرعية أي بإنزال الكتب وبإرسال الرسل ويربي عباده أيضا بنعامل المادية من الطعام ومن الشراب ومن الرهج هو سبحانه رب الجميع العالمين بنعامل بالنعم قديمين وبالنعم امير المرجيه هو معبود ليت لي معبود سواه الرب ايضا هو المعبود وهذا رؤيا لابن عباس رحمه الله ثم اخرج هذه نعم أن الرب هو النعبوذ نعم والدليل تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد, الحمد لله الحمد لله كله لله و ثم قول سريفه البيت الحمد نعمه الظاهره او ويفرق بين الحمد والشكر بأن الحمد يكون على النعمة ويكون على المصيبة سباك وأن الحمد يكون باللسان وأن الحمد يكون باللسان فقط وأما الشكر فلا يكون إلا على النعمة ويبقوا بالرسال وبالقلب وبالجوار وقد ببقى الله سبحانه خمسة صور كتابه بالحمس وهذه السورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وبدأ أيضا سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين تحروا بربهم يعدلون فجعل موهب الحمد خلقه سبحانه للكماوات وللأرض وأنه سبحانه الذي جعل الظلمات والموت وبدأ أيضا سبحانه صورة الكهف الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عدد الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدونه ويبشر ويبشر بأنه الذين يعملون الصالحات وأنه لو أجروا حكنا ذاتي فينا فيها أبنا فجعل موزبا الحمد أنه سبحانه أنزل الكتاب فيستحق أن يقمد عليه على هذا الحمد لله الذي أنزل الكتاب بل أنزله دون أعوجاش ودون ميل إلى باطل فكتاب الله منزه عن الميل وعن الأعوجاش وعن الانحراب إلى الباطل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلقه تنزيل من حكيم حميث والموضوع الثالث الذي بدأ اللهم إليه الذي بدأ الله بيه بالحمد كتابه في سورة سبب أو الموضع الرابع الأولى الفاتحة ثم الأنعام ثم الكهف والرابع سبب نعم الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ومع <تصفيق> أخيرا الموضع الخامس في صورة فاطر <تصفيق> الحمد لله فاطر التموات والأرض جاء الملائكة رسلا وأيضا جعل موجب الحمد هنا أنه سبحانه ولدي فطر أي خلق وأنشأ التموات والأرض نعم. وأيضا جعل الملائكة رسلا وكل من سوى الله عالم فإن كل سوى الله مخلوق مخلوق مربوغ مكفور يدخل في هذا الملائكه والرسل والعرض والسماوات والارض بما فيهن من المخلوقات وال والجن والطير كل هذه من العوالم وكل ما في الله عالم هذا رب على القائلين بوحدة الوجود الذين يقولون إن الوجود وحدة واحدة اتحد فيها الخالق بالمخلوق والرب بالمربوط فلا وجود إلا سواه ولا حقيقة إلا حقيقته كما قال سيد قد في تفسيره بصورة الإخلاص في الضلاف فكاننا المقلف يرد على امثال سيد من القائلين بوحده الوجود وانا واحد من ذلك العالم يعني انت تقر لنفسك انك جرب فرض من مئات بل من آلاف بل من ملايين المخلوقات في, في هذا العالم وكأن المطنط يريد أن يشعر القارب بفقره وببعضه وأنه مختاج إلى توحيد الله وإلى رحمة الله انه احتاج الى الله حتى يرحمه الله لانه لما يكون واحدا فقط في كل هذه العوالم التي خلقها الله سبحانه وانشاها من العدم ف فليمن يفتخر على الله ويعظ النفته يعظ النفته يعظ النفته ويرفع من شأنها مما يؤدي إلى جهوده لأوامر الله أو إلى اكتباره والسنكاته عالمين كثار لهم قرءه ايها القيل هنا عليه ربك بما عرفت ربك بما عرفت, ربك. عرفت, ربك. عرفت ربك. اقول يا اياتي ورسلواتي ان في اياتي دليل ونهار وصدق وقدر <تصفيق> هنا اختصرت المنظوم في بيان كيفية معرفه الرب من هذا الكلام تعرف كيف تجيب على هذا السؤال الذي سوف تسال عنه في قبرك مر بك اه ف تقول اني ومخلوقاته الآية هي العلامة وهي التي تدل على المقصود والآيات على ثلاثة أنواع آيات شرعية وآيات كونية نعم. وهي الآيات التي نعم. التي بثاها الله سبحانه في كونية من الشمس والقمر والنجوم والجبال إلى آخر وآيات النفسية القسم الثالث الآيات النفسية التي تكون في نفسك سنرين آياتنا في الآثاق وفي أنفسهم لذلك أيضا قيل نعم إن الآيات الكونية تسمى بالآيات الآفاقية. وهنا عطف المخلوقات على الآيات وهذا منذ عطف الخاص على العالم لأن المخلوقات هي من جملة الآيات فالمخلوقات هي, هي القسمان الثاني والثارج من الآيات الآيات الآفاقية الكونية والآيات النفسية كل واجه مخلوقة وأما الآيات الشرعية هي كلام الله في كتابه ليس بمخلوق هو مخلوقاته السماوات التبع والأراضون التبع ومن يجيهني فقرأت هذا الشرق. ومن مخلوقاته في في فيهن أفضل أه. أه. أه. أه. من مخروقات التلاوات فتروا ومن في هند وما بينهما فبالا والدليل قوله تعالى ان ايات في والنهار والشمس والقمر لا تجيد الانسان ولا القول الجاوبين فقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات على العرش يغشي الليل النهار يضوءه نهارا والشمسا والقمر بدونه مقررات لا احد الله رب العالمين فلماذا خطا المصنف هنا ذكر ذكر السماء الساب والأراضيين ومن فيهن وما بلنهن الذكر لأن هذه المخلوقات يتشمل أغلب المخلوقات والذي يطلع على بعضها الإنس والجنة فالإنس يطلعون على الأرض وما فيها من زرع ونبات وماء ونار إلى آخر المخلوقات التي هي من الآيات وأيضا يطلعون على بعض ما في السماوات من النجوم ومن غيرها ومن الكواكب وكلما تقدم الزمن كلما زاد اطلاع الإنس على الميليد من الآيات في السماوات بعد ذي الوسائل الحديثة التي وفر إليها الإنسان والجن يطلعون على ما في باطن الأرض وعلى ما في السماء الدنيا بل إنهم يطرقون السماء إن السماء الدنيا وقف ويطلعون على هذه الآيات العظيمة التي في السماء وفي كل هذا الحجة على الجن والإمت لطلع على هذه الآيات الآيات الآفاقية الحجة على الجن والإمت في عدم إذ عامهم للآيات الشرعية التي بها يكلفون هو التشهد أن يصننحنا بقوله تعالى ومن آية وهنا الليل و النهار الشمس والثمر لا تزيد للشمس ولا للقمر والزيد لله الذي خلقهم هنا خط الله هذه الآيات الأربع بالذكر الشمس والقمر الليل والنهار والشمس والقمر لأنها من أعظم الآيات التي يطلع عليها كل المكلفين فالليل والنهار ايه ثاني ايه وكما قال كما قال الشيخ المبيض الجابري رضا الله تختيط هذه الأربعة لعظامها وهي أبرز الآيات المخلوقة المشاهدة فالليل والنهار بينهم اختلاف طولا وقصرا وفيهما العبرة كما قال سبحانه وليجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وفيهما وأيضاً قد يكون الحكمة من ذكر أو تخصير هذه الآيات فإنها من الآيات المتجددة في إلا الليلة يذهب ثم يأتي النهار ثم يذهب ثم يأتي الليل فتجدد أو تكرار هذه الآية باستمرار تبعث في النفس التفكر والتدبر وكذلك الشمت والقمر الشمت تشرق ثم تغرب وتذهب ثم يأتي القمر في بعض الليالي ثم أيضا يخجب نوره بعض الليالي أو يخجب بعضهم هذا التكرار في الحدوث لهذه الآيات الأربع يكون سببا في إيش فيه دوام التذكر حاول ذلك الخطه لا هذه الايات الاربع من الذكر ثم لا تذلوا للشمس ولا للقمر <تصفيق> استعيذوا عبادا لا تكون الا لله وحده ولماذا خفى الشمس والقمر لأن الكثير من الخلق قد أشرفوا بالله في هاتين الآياتين وكما جاء الحديث عمر بن عبثة الذي أثرجه مسلم وحديث طويل والمشهور بحديث إسلام عمر بن عبثة في بيانه صلى الله عليه وآله وسلم للأوقات التي تكره فيها الصلاة فذكر من ضمن هذه الأوقات بقوله ثم أكثر عن الصلاة أي بعض الحجر أو بعض حتى تطلع الشمس حتى ترتكى حتى تطلع الشمس حتى ترتكى فإنها تطلع حين تطلع بين قرنين الشيطان وحينئذ يزجدنا الكفار وأطلق القول أن الكفار يزجدون للشمس من هذا بين قرن الشيطان كما أخبر الله عليه وآله وأيضا ذكر نحو هذا في الغروب فقالوا أكثر عن الصلاة يعني توقف عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب وحين تغرب بين قرمي شيطان وحينئذ يجد لها الكفار ولا نعجب حتى وقتنا هذا يعبد الكفار الشم في أعظم الدول خضارة من الناحية المجلية الدنيوية في أمريكا ما زالوا يعبدون الشم وبعض هؤلاء المخرفين الذين فقدوا وقولهم وصاروا كالأنعام بالأضم يأتون إلى هذا التمثال المنصوب في مدينة الأقصر في مدينة الأقصر هذه التي في جنوب مصر حيث الشمس تشرق عليه مرتين في العام <تصفيق> يعني بطريقة هندسية معينة قام بيها المصريون من الفراهية تجعل الشمس تسرق على رأس كمثال الرمطيس هذا مرتين في كل عام يأتي هؤلاء كي يقدموا طفوس العبادة للشمس في معبد الرمطيس الثاني ويعني عبادة الشمس من, من أكبر الأدلة على أن هؤلاء في قرارة أنفسهم يعلمون أن لهم ربا قويا قابرا عظيما ومن ثم لما نظروا في الآيات التي حولهم وجلوا أن الشمس هي من أعظم الآيات ومن أكبر النخلقات في نظرهم فظلوا أنها المستحقة للعبادة وأنها هي الإله الذي يستحق أن يعمل <تصفيق> الحمد لله الذي اصانا اهلين اختل بها هؤلاء فلذلك ودعته سبحانه هذا النهي الى هؤلاء لا تجدوا الشم ولا القمر والجبل الله الذي خلقهن اه ان كنتم يهودا ود <تصفيق> نكتف هذا إن شاء الله تعالى الله على محمد وعلى آله وعلى آله وعلى حضره ونبدأ القادم سوف يعني أو أن يعتذر عن القادم وفي المقابل أو في الجهة الأخرى سوف نعقد اختبارا إن شاء الله تعالى في السبب بعد القادم فيما سبق من الأصول الثلاثة وكذلك فيما سبق من الشرف الممكن أو التلخيص الشرف الممكن يكون موعد الاختبار السبب بعد القادم بعد صلاة الظهر ان شاء الله حتى يعني نرى ثمرة لأن ثمرة هذه المجالس أن يثبت أنك قد استوعبت وفهمت وعرضت الأدلة وهذا لن يعرف إليه بإختبار ويقول إختبارا تحريريا إن شاء الله يقول إختبارا نسيرا لكم إن شاء الله أن تجتهدوا في المراجعة والمذاكرة بالمجالس السابقة خلال هذا الاسبوع اه يعني تكون هنا ونزل المبتع في الجامعه <تصفيق> يعني اذا اراد اذا اراد المبتع ان في الاختبار ان شاء الله سوف يكون يكون اختبار وهن في مقر دار الحديث هنا أربعة خططين هنا في المجل. ورجال هنا في المجل إن شاء الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب اقطع شوف ثواني نقول في مثل نقرا في سيرته الذيره قال يقول اي شيخ ابن زينه ان توخيجه مقسمه اربعه اقسام ربوبيه واروذيه والذى والمسرات والهتاد والهتاد والهاتمين هل جمحة الشير النيتسي والي الحق بالخوارف؟ بسم الله الرحمن رسول الله عالي أهل وأصحابهم السابع ذات سنقول إجابة على هذا السائد نعم بعض من ينتصد الأهل السنة يعنى الحاكميه انهم قسم من أقصى من اقسام توحيد العدد او جاء لها داخله في توحيد العدد هذه قلنا لا مشاحقه الاصطلاح ف الذين قالوا هذا من اهل السنه يقتدون إن الله سبحانه هو له الحكم وحده الحكم الشرعي والحكم القدري الكوني فهذا بلا شك يثبته المحفظ يثبته كل محفظ ويقر به ويؤمن بأن هذا من توحيد العذاب أهلا معنا ولكن الخوارج ما قفض وإنما أراد كما أراد رأسهم في هذا الزمن في قب أن يجعلوا هذه الحاكمية بالمعنى المحدث هي أعظم شيء وجعلوها مقدمة على توحيد العبادة لا منه نعم بدليل نعم أنه يتخذ بخلال كتبه يصرح في أكثر من موضع بأن التحاكم إلى غير كتاب الله ولا في جزئية واحدة ولم يفصل هل يكون هذا على سبيل المواطئة أو على سبيل الجهود والاستكبار على قبول سكم الله ويعض من كفر بدون تفطيل وما يعني ذكر نحو هذه الأبارة ولا أقل منها في من يشرك بالله في الدعاء فعظم من شأن المعطية والتي هي تعني مخالفة حكم الله فالذي يخالف حكم الله سبحانه وتعالى في مسألة من المساء قد يخالف هذا الحكم عن معصية أي عن شهوة أو عن شبهة أو عن هوا وقد يخالف حكم الله استكبارا منه عن قبول حكم الله أو جهودا لهذا الحكم أو شكا فيه الى اخر الانواع الكفر الاكبر فترك الحكم بما انزل الله يحتمل الكفر الاصغر لما يحتمل اللي هو المعطيه لو يحتمل الكفر الاكبر ولكن اولا ولكنهم لم يقولوا هذا التقديم بل جعلوا كما أطلق هذا يقول يجعله طرق الحكم هو الشرك الأكبر الشرك الأكبر عندهم عند هؤلاء الخوارج طرق الحكم بما انزل الله دون تفصيل سواء كان هذا الطرق على سبيل المعصية أما على سبيل الجهود أو, الـ أو, الـ أو الاستكبار أو الشك ومن ثم فصر أخذ سيد محمد قط كلمة التوحيد بقوله أنها تعني لا حاكمة إلا الله وعلى الجانب الآخر أهملوا توحيد العباد وأهملوا الشرك الأكبر من عناه الصحيحة الذي يعني الشرك الشركة في العبادة <تصفيق> ومن غلوهم أيضا أن أن نعم أنهم وضعوا هذه القاعدة التي أخذوها من سي والتي قد صرح بيها في كتابي معاني في الطريق <تصفيق> إن أخذ خطاء التوحيد العبادة أو توحيد الإلهية هو توحيد الحاكمية هم لم يجعلوا الحق يعني توحيد الحاكمية انصحة دلوكا لم نجد المستحف للاصطلاة لم يجعلوه داخلا في توحيد العزاز بل جعلوه كما قلت سيد الحلو الأقص خطأ التوحيد ويعلم بها أنه هو الأهم هو الذي بارد عليه دعوات الرسل ومن أجله حدث افطراع ما بين الرسل وأخوانهم وعلى هذا بنى محمد سنور زياد العالمين نحن عن كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الذي نقده العلامة وربيع بكتابه الآخر نحن عنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل القوم غلوا غلو في شأن الحكمية هذه حتى جعلوها أهم وأعظم أهلا وعرفوا الشركة الأكبر بها فهم قالوا إن شركة القبول أي شركة في العبادة الشركة في رعاء الله أي الذين يدعون غير الله هذا الشرك قد انذكر ليس له وجود الآن وإنما نحن الآن في شرك القصور في شرك الحاكمية هل قال هذا أحد من الرسل والأمجال فأهنا إن إبراهيم عليه السلام أرسله إلى قومه متانوا يعكفون على التماثيل الأوسال أي وقعه في شرك القبور وفي شرك الأباب وفي الوقت لفته كانت معهم النورود الملك الملك الكافر الذي استكبر وتجبر والدعاء الربوبيلية والحاكمية من فقط تعبير النفسي فإلى ماذا دعاه إبراهيم عليه السلام وإلى ماذا دعا هل قال لقومي عليكم بإفراد الله بالحاكمية أو قال لهم إن نمروض قد كفر بالله وأخرج بالله لأنه حكم غير سرع الله لا بلا شك الحكم غير ما أنزل الله كما ذكرنا يحتمل الكفر الأكبر أو الأفهر ولكن وليس كفرا أكبر عليه عليه على, على, على, على, على الاطلاق وليس هو وليس مساويا للشرك في العذابة بل هو قد يكون قد يكون من الشرك في العذابة الحك بحك لكنهم ما أرادوا هذا هم أرادوا أن يقولوا للناس إن هؤلاء الحكام الذين حك, حك قد هذه القوانين المخالفة للشرق قد وقعوا في شرك أعظم من هؤلاء الذين يطوفون حول القبور ويتوجهون بالدعاء لأصحاب القبور هم صرخوا بهذا حيث سفهوا من شرك القبور وقالوا إن الشرك القبور هذا ليس, ليس وقته الآن قد انبصر أولئين بدأنا نشرب به أطم وشرك في العبادة <تصفيق> وقالوا علينا اننا شاذر من شرك القصور فاني اظن ان شاء الله بهذا الاش البيان تتضح لكم اننا كم صار لنا عشان نطلب nebo um, počne vrat vašte kоз forty bestVriteršenÖ